يا لا لا لا لا لا لا لا لا بدعات كيف ترضى عذابي يا لا لا لا لا لا لا لا لا وتقول زيدوا فوق قبره ترى يلي تحاربني ولا في يدي شاي <تصفيق> بدعات الصوعك كيف ترضى عذابي دفنتني وانا على قامتي حي وتقول زيد فوق قبره ترابي <تصفيق> يا لا لا لا لا لا لا لا وحسرتي كيف انثر هاك شبابي يا كوي ان قلبي بنار الجفاكاي واذا سالتك قمت تكثر عتابي هاجوس من صد دقاي وحسرتي كيف انتهاكك شبابي يا لا لا لا لا لا لا لا لا وش لك بدرب ينتهي بالخرابي لاني بظل من والمشي مع الغاي وانا مع صدقاني يحسب حسابي يا قلب لا جداعي المهزلة حاي وش لك بدرب ينتهي ولو شبت في اعماقك الضاي وحذرت تطيع اللي وعوده سرابي <متزق> وابعد ولا تبلش بهذي ولا ذي خلك بعيد الشوح دون ارتيابي يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يكفيني انوي عن حضوري غيابي ناس على معروفها ما لها زاي تلقى لها في داعي الخير باري